بوك خمسة وثمانون, خمسة وثمانون. أسئلة الماضي واحد أسئلة الماضي واحد هي مولتة بترنكس. كم شربت؟ كم شربت؟ هي مولتة كم اشتغلت؟ كم اشتغلت؟ هي مولتة بسكريبيس. كم كتبت؟ كم كتبت؟ هي كي اللي كيف نمت؟ كيف نمت؟ كيف الترباسيس لق زمانا؟ كيف نجحت في الامتحان؟ كيف نجحت في الامتحان؟ كيف الترابيس لافايان؟ كيف وجد الطريق؟ كيف وجدت الطريق؟ كنتي ببارالس؟ مع من تكلمت؟ مع من تكلمت؟ كون كيو في رندبويس؟ مع من تواعدت؟ مع من تواعدت؟ كون كيو في فاستيس في النسكتشتاغون؟ مع من احتفلت بعيد ميلادك؟ مع من احتفلت بعيد ميلادك؟ كيو في أستيس؟ أين كنت؟ أين كنت؟ كيفي أين كنت تسكن؟ كيفي أين, أين كنت تشتغل؟ كيفي لريكامندس؟ بماذا نصحت؟ ماذا نصحت؟ ماذا أكلت؟ ماذا أكلت؟ اليوم في ما الذي عرفته عن التجربة؟ ما الذي عرفته عن تجربة؟ اليوم رابيدا في باتوريس. كم كانت سرعتك في السير؟ كم كانت سرعتك في السير؟ اليوم لونج في فلوغيس. كم مدة طيرانك كم مدة طيرانك كيوم كم الارتفاع الذي قفزته؟ كم الارتفاع الذي قفزته؟ بونغولو إيري بابو بابو بابو ضو